ولا تنفع الشفاعة عندهم الا لمن اذن له ولا تنفع الشفاعة عندهم الا لمن ابن له حتى اذا ذع عن قلوبهم قالوا ماذا قالوا قو قونحك وهو العلي الكبير وهو العلي الكبير قل من يرزقكم من السماوات والارض قل من وَإِنَّا أَوْ إِيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِنَّا أَمْكِيَاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي اِجْمَعْ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ العليم اِجْمَعْ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ قُلِ ٱرۡءُونَ ٱلَّذِينَ ٱلۡحَقَّتُم بِهِۦ شُرَكَآ قُلۡ أَرۡءُونَ ٱلَّذِينَ ٱلۡحَقَّتُم بِهِۦ شُرَكَا كلا. كَلَّا بَل هُوَ ٱللَّهُ ٱلۡعَزِيزُ ٱلۡحَكِيمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً نَّبِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً نَّبِشِيرًا لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ لَكُم مِيعادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَتَقَدَّمُونَ لَكُم مِيعادُ يَوْمٍ لَّا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا بالذي بين يديه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القران ولا ولو ترى اذ الظالم موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول ولو ترى إلي الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول يقول الذين تضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا